Big. Mm -hmm. mm -hmm. Allah Thank <laughs> Love you. وإن تندهر من قلب شفنم يلهثون فقال <تصفيق> لي أهديك Well, وَلَمْ <sno -moon> <milhões> <poserim podob> <تصفيق> Let well, no. Hello دو وانت استمع He told لفضيله <تصفيق> الدكتور woman كنت بيمينك يا مساق قال ¡Ya no! Bueno... كلها ولا تنصف وَمَنْ يَدْعُ إِلَى جَنَّاتِ هذا الى كبيره ان انه قال Shabbat We should she would